بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير مما يلمعون صحيح طلبة الدكتور محمد رضي اسماعيل يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم بسم الله والسلام على رسول الله الأصل الرابع عشر من قواعد التفسير الأصل في الضمير أن يعود إلى أقراب مذكور هذه قاعدة الترجيحية نتكلم عن القواعد، عن قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين نعم فما هي القاعدة الأصل في الضمير أن يعود إلى أخرب مذكور المراد بهذه القاعدة أن الضمائر ويلحق بها ما يناسب قاعدة الضمير من أسماء دشارة وما شابهها إذا احتمل عوضها إلى أكثر من إلى من مذكور، فالأصل عوضها إلى أكثر من مذكور، فالأصل عودها إلى, إلى أقرب مذكور. م. من أمثلة رجوع الضمير. يعني مذكور أن الشيء أن الضمير إليه ضمير الهاء هنا يعود إليه يعود إلى مذكور فين المذكور يكون قبل هذه الكلمة قد. يتعدد المذكور بمعنى ان يكون فيه زيد وعمر والرجل والصانع والعالم يعني يتعدد ما يمكن أن يعود إليه الضمير فكيف نرجح فنقول أن الضمير يعود إلى مذكور كيد أو كيد فيقول أن الأصل قوله الأصل معناه أن هذا قد يخرج منه استثناء يعني قد تجد في بعض الأحيان ما يعود الضمير إلى غير القريب وإنما يعود إلى أبعد منه وكل ذلك بحسب السياق والقراء وهذه قاعدة ترجحية واحدة فقد تعارض بقاعدة أخرى فلا يعني أن القاعدة تقول الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور لا يعني ذلك أننا نرجح في كل مسألة عود الضمير إلى أقرب مذكور بل قد يعود إلى أبعد منه بسبب قاعدة ترجحية اخرى كانت أقوى في ذلك الموضوع فجميل ومن الفقه أن تتمكن من تلك القواعد ولكن الرسوخة يعني أن تتمكن من الترجيح بين تلك القواعد فكل قاعدة قد تعمل في موضع ولا تعمل في الآخر معايا يا لذلك إذا تعلمت أنت هذه القاعدة فروحت الآية معينة، فوجدت قول الله تعالى قد اختلف أهل العلم في تفسير. فبعضهم، فأنت تقول أرتجح بهذه القاعدة؟ لا. بدي مش ما في ده عجلة. لا. فأهل العلم إنما يرجحون بتلك القاعدة وغيرها لها. وقد يدفعون تلك القاعدة بقاعدة أقوى. على مسأяти المثال. من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخ بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن جرير الطبري وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الهاء في قوله له معقبات من ذكر من التي في قوله ومن هو مستخف بالليل وأن المعقبات وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته وهي حرسه كما قال ذلك من ذكرنا قوله جلس بمعنى حرسه ذلك أول القولين بالصواب لأن قوله له معقبات أقرب إلى قوله ومن هو مستخف بالليل منه إلى عالم الغيب فهي لقربها منه أول بأن تكون من ذكره. نعم يعني عالم الغيب والشهداء. عالم الغيب والشهداء هذا مذكور وهو الله رب العالمين فيمكن أن يعود إليه كل ضمير يأتي بعد ذلك. صحيح ولكن هناك مذكور آخر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعا سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارغ بالنهار هذه مذكرات. صحيح فكل ذلك يمكن أن يعود الضمير عليه وهذه المذكورات أقرب للضمير من من المذكور الأول وهو عالم الغيب والشيء ثم قال له معقبات له الهاء تعود عليه وهذا الضمير الهاء له من هو هل يعود ذلك على عالم الغيب أو يعود على سواء منكم من أصر القول ومن جار به ومن مستخف بالليل وسلو النار؟ أيها أقرب في الذكر للنزكولات اللي صحيح كده يا فلذلك رجح الإمام ابن جرير حماه الله تعالى بتلك القاعدة، لكن قد يردوا على ذلك قاعدة أخرى أن الأصل في عود الضمير أو يرجح في عود الضمير أن يعود الضمير على على رأس الموضوع، على رأس الموضوع ما هو الموضوع؟ ما هو ما رأس ذلك الموضوع ما يتكلم عن إيه القضية هنا بنتكلم عن إيه فبغض النظر هنا عن القرب المكاني في الجملة من الضمير لا إحنا إذا تكلمنا فعادة إذا تكلمنا عن شيء كان رأس الموضوع بتاعنا فإننا نبتدئ به فكل ما يأتي من المذكورات يكون أقرب إلى الضمير ومع هذا إحنا نرد الضمير لإيه لرأس الموضوع احنا قلنا مثال قبل كده الكلام ده لا يمسوه إلا المطهرون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم ده رأس الموضوع في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون لا يمسوه لها تعود على الكتاب المكنون وأقرب مذكور ولا على القرآن له رأس الموضوع هنا بقى في قراء بعضهم يرجح ذلك وغيرهم يرجحوا الآخر مقصود أن تلك القاعدة أن يعمل تلك القاعدة لا يضطرد لا يسلم كذا مضطرا وإنما قد يسلم في موضع دون الأخر هنا إيه اللي سوال ابن جريد طبي رحمه الله تعالى أن رجح بتلك القاعدة فأعاد الضمير له إلى إلى إيه من بألف كل المذكورات دي. معاي اخواننا يبقى معنى كده معنى الايه هنا ايه له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من امر الله من امر الله يعني يعني بأمر الله, يعني بامر الله يعني بامر الله يحفظونه بامر الله يعني هذا كله انما هو من امر الله ومن حفظ الله ومن تقدير الله تعالى فكان المعنى ان هؤلاء كل هؤلاء لهم معقبات من بين يديهم من بين ايديهم ومن خلفهم وقيل ان لا تعود على على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من حفظ الله تعالى له له معقب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه واله وسلم نعم ومن from اسم example قوله تعالى name هذا لفي الصحف he ذكر that this is in the first language he remembered the statement in the name of the statement three words three words the statement of the statement is what is it? you want ابن عطية المحرر, المحرر الوجيس نعم و و و و وهذا يرد الى ذات يعني كثيرا ما يرجع ابن عشور في تحريره الى محرر ابن عطية لانه يعتبر من المراجع المهمة جدا في قضية البلاغية والبيانية في تفسير القرآن نعم ذكر ابن عطية في مرجعي. ذكر في مرجعي. في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال وهي واحد القرآن، اثنان معاني السورة، ثلاثة يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا. ثم رجح الثالث بقوله وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه. إن هذا لا في الصحف، إن هذا القرآن لا في الصحف الأولى. وهذا كما في قول الله تعالى ممكن نرجح بقى القولة مش بالقاعدة دي القاعدة دي ترتجح أقرب مذكور أقرب مذكور قبل الأول أيه هل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق إن هذا يعني هذا هذا المعنى اللي ذكرناه الآن من الإخبار إن هذا في الصحف في الأولى فهنا رجحنا هذا القولة كما فعل ابن عطية رحمه الله تعالى بأقرب مزقوب لكن في ترجيح آخر هيه هو هو موافقة القرآن إن هذا في الصحف الأولى كفي قوله إنه لفي زبور الأول يعني هذا ال القرآن وقد يرجح ذلك أيضا المعنى الثاني بل قد يرجحه على المعنى الأول اللي هو معاني السور بل معاني القرآن كلها في الصحف الأولى معاني القرآن كما في قول الله تعالى وإنه لفي زبر يعني إنه لفي زبر الأولي ليس باللغوث وإنما المقصود إيه المعنى أو المقصود الذكر معاني يا أخوانا نعم القاعدة الخامسة وعشر الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشدد المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل وجوعها إلى مرجع واحد ويحتمل توزيعها على أكثر من على من مرجع على أكثر من مرجع فإن الأولى وجوعها إلى مرجع واحد لأن في توزيعها على أكثر على من مرجع تفكيكا للنظر ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل أختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله تعزروه وتوقروه بعد إجماعهم على أن الضمير في تسبحوه عائد إلى الله سبحانه وتعالى فقال بعض العلماء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروه يعني يعني تعزروه تعزير يعني نصر تعزروه وتوقروه من التوقير والتعظيم والتبجيل والإجلال وتسبحوه تسبحين لا جزء إلا لله فبالتالي الهاء عائدة على على الله تعالى بالاتفاق يبقى هنا بقى الضماء تعزروه الهاء عائدة على إيه وتوقروه لو عملنا القاعدة الأولى تيب تعزروه على الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة لو أقرب ما ذكور لا في قاعدة تانية هنا غير كمان رأس الموضوع اللي كلمنا عليه قاعدة إن الضمائر لو تكررت يبقى الأولى والأصل أن تعود على على مرجع واحد لأن عود الضمائر على مراجع متعددة ده تفكيك لنظم الجملة وهو أبعد عن الفصاحة والبلاغة إذا كان هذا في كلام العام الناس العامه العرب فما يكون الحال في كلام رب العالمين؟ فالاولى ان نحافظ على وحدة النص وحدة النص متأتي بيه بعض عوامل منها ان الضمائر تعود على يعني انت المفترض وانت بتتكلم السياق الواحد ان ان تحافظ على عدم تشتيت السهم زي مالضبط ب لما انت تعودوا معاي قالوا أفضل نقلكم من هنا وندخل هنا وندخل هنا اكيد بتشتت فده اندل انه يدل على القصور قصور عندي قصور عندك المفروض ان القصور اللي عندك عند السامع المفروض يكون فاهم المتكلم، فبالتالي ان الكلمة والمعيزة تكون بقدر هذا السامع ومن ذلك ان حافظ انت مركز احافظ على وحدتي وحدتي الموضوع وحدة النظم لما ننقل من هنا و هنا تماما بقى الضمائر لما انا اجد ضمائر ورا بعض وابقى قاصد ده يخده هنا وده يخده هنا وده يخده كده بحافظ على النظر ولذلك يبقى الأصل عندي وحدة لإيه النظر لو أنا وجدت إن الأصل ده يعني حصل فيه استثناء أفهمين ان ده إيه لنكتة وبلاغة وبين يعني إن الأصل عندي إن حافظ على الوحده فلو لقيت إن الوحده دي قصد ألا يحافظ عليها يبقى ده استثناء مقصود يبينك المقصود أن ينتبه السامع أنه كان في تفكيك وإحنا ضربنا مثل ذلك وهو الشرط في ضربة الضمار في الوضوء مثلا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم صح كده أرجلكم هنا دلت على علي هنا مهما مفيش حفاظ على النظم على وحدة النظم وحدة يبقى كله متعاطفات المفترض المنصوبات وراء بعض المجرور يبقى متأخر عنه لكن لما أنا أجيب مجرور روحاته وسط المنصوبات يبقى تدل على إن أنا أردت أن أنبه على نكته يبقى الخروج عن الأصل في كلام الفصحاء الجلغاء لحكم أو لفائدة يريد أن يلفت الانتباه إليه فلذلك أخذ جمهور العلمة على أن الترتيب واجب ترتيبنا هنا من الأركان في زال من أحمد ركن من الأركان الترتيب ما بين أعضاء الوضوء لأن قال إيه اللي جاب المجرور وسط منصوبين يبقى أكيد ده مقصود يبقى هو حافظ على الترتيب يبقى هو كان قصد يدل المسامة على على الترتيب وصابرين قيلة ده يصابرين في البأساء والضراء وحين البأس تقصد كده قيل ان الاستئناف ان هو استأنف صلى الله عليه وسلم فالمقصود إننا حافظ دائما في كلام البلغاء والفصحاء البلغاء والفصحاء يتكلمون ويحرصون في زين السامع على وحدة الناص زي وحدة الموضوع كده فإذا أخلوا بذلك ما كان ذلك على جهة الإخلال وإنما كان قصدا على جهة التنبيه ولفت الانتباه إلى حكم وبيان آخر ما يا أخونا هنا لتعزرو لتسب... وتوقروا وتسبحوا آل وتسبحوا بالاتفاق فتعزرو تعزروا قيل المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقرب مذكور لو حملته كده حيبقى لتعزره رسول الله وتوقره رسول الله وتسبحه الله يبقى أنا هنا فككت النظر طيب ايه المصلحه ايه الفايده ما وجدوش في فايده قوي فقالوا لا خلاص يبقى ناخد القول الآخر القاعدة اللي بتقول عندي إن الأصل نرد كل الضمائر دي على خلاص وإحنا اتفقنا إنها كده كده هنرد على على المذكور الأول والله تبارك وتعالى نعم فقال بعض العلماء مرجع الضمائر الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اخرون مرجعها الى الله سبحانه وبناء على هذه القاعده يكون الراجح القول الثاني وقد اختاره الزمخشري بناء على هذه القاعده لتفسير اسمه في الشئ ده عشان لتفسير ايه يعني يعني ما الذي يتميز به ذلك بالتفسير من اللغة في الجملة لكن يحذر منه فيه نعم شط ومن أمثلة قوله, ومن أم ومن الأمثلة قوله تعالى وما أبرئ نفسي قيل هو من كلام يوسف وقيل هو تمام لكلام امراه العزيز وهذا هو الصواب ومن أدلة ترجيح هذا القول ما قاله ابن القيم الصواب أنه من تمام كلامها فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول, قول النسوة ما علمنا عليه من سوء وقول امراه العزيز أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فهذه خمس ضمائر بين بارز ومستتر ثم اتصل بها قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فهذا هو المذكور أولا بعينه، فلا شيء فلا شيء أي يفصل الكلام من نظمه، ويضمر فيه قول، يضمر فيه قول لا دليل عليه. يعني، سديه، واضحين لاين ما له، لما هي قالت إبراهيم عزيز أنا حصحص الحق، أنا روتته عن نفسي وإنه من الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كلام ده هنا كلام مين الظاهر أنه كلام نفس السياق نفس الكلام هو كلام مطلع. لكن بعض أهل العلم قال لا ده كلام يوسف كلام يوسف عليه وعنبينا الصلاة والسلام والمقصود ذلك ليعلم أني لم أخنه أني الهائنة مش عايدة على يوسف وأنه ما على مين هو ده الموضع ده ذا الموضع إن المفترض أن يستدل به شوما أبرق نفسي ده مبني عليه حدد من أمثلة من الأمثلة قوله تعالى أمبره نفسي إن أفترض إن نوضع من الأمثلة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغاية لأن المقصود هنا لم أخنه الهاء دي عيد على مين على يوسف في كلام في كلام مرات العزيز واللي هو أشار إلي المبنى القيم وقال في خمس ضمائر ما علمنا عليه من الهاء من سوء اللي هو يوسف أنا راودته الهاء يوسف عن نفسه الهاء يوسف وإنه لمن الصادقين صحيح ولا من فدي الضمائر كلها متبعة هذه الضمائر المتبعة يبقى أول ما يجي ذلك اللي يعلم لم يلام يبقى هذه عايدة على على برضو يوسف المعنى الآخر ذلك ليعلم ذلك بقى القائل كأنما انتقل الكلام ذلك ليعلم اني لم اخن العزيز عزيز مصر هذا الذي اتهمه وسجنوه وغير ذلك ذلك ليعلم بعدما الان قال الآن حاصل الحق أنا روته عن نفسه كأن يوسف خرجت بقى الحوارين ابتدى الكلام وقال إيه ذلك ليعلم عزيز مصر ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغايه هذا المقصود ها؟ مين أهل نحنشى حاضر محبوظ خلي بالك صلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت صورة يوسف صورة فيها فيها إيجاز وحذف كسف جدا وهذا من إعجاز هذه الصورة كثير جدا جدا فهو ينتقل من مشهد إلى مشهد مش شرط أن يأتي يقول لك هو أنتقل أسامع هذا زي ما قلنا في الليه في لما لما قدموا عليه إخوته قال ايتوني بأخي لكم من أبيكم أنا اترون أني طب فين القص إيه القص إيه اللي دخل هنا الأخ وإيه جاب ذكره فكل ده حوار حذف حذف لغرض الإجاز والاختصار في تلك السورة لأن السورة جاءت كاملة فبالتالي جاءت على جاءت الاختصار والمقصود إن أنا ما أتيش في تلك القصة بتفاصيل الكلام يدل عليه أو لا بني عليه حكم في الحقيقة إيه أدله زي قصص بها بروايات بتاعت الأيام دي. هو بيهتم بالتفاصيل عشان يملأ الصفحات لكن مقصود القصص القرآني وهو أحسن القصص المقصود هو أن يذكر ما يبني عليه بإيه أحكاها. حتى المسكوت عنه فيدل عليه المذكور وفي نوع من نوع إسراء تعقل هذه الألفاظ وأن إن هذا المتدبر في القرآن يتعلم كيف يصل إلى المسكوت بالمذكور لكن لو جبت له الحاجة كده كل القصة كاملة ودهو ما فيش تفكير يا تقبيل معايا يا أخوانا صليت عمربي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا زمان إن الحذف من القرآن يجيب أحكام مش فوائد بقى لغوية فقط وغيرها ده يجيب أحكام في القيام معايا يا أخوانا طيب القاعده 31 الاصل عدمه الاصل عدم التقدير ولا يلجا اليه الا بحجه يجب الرجوع اليها تثبت هذا المحذوف المراد بهذه القاعده ان الخطاب اذا كان يفهم من غير حاجه الى تقدير الى تقدير مقدر فلا معنى لتقدير يفضل يعني تقدير هنا آه؟ آه يعني أنا أقترح، أفترض في حذف عندي ولا بد حتى استقيم الكلام، حتى استقيم المعنى إن أنا أقترح، أفترض شيء. معاي إخوان؟ تفضل. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تقطع أو, أو تقطع أيديهم, أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العلماء في هذه الأحكام قولان الأول أن الإمام مخير بينها فيفعل بالمحارب فيفعل بالمحارب أحد هذه العقوبات الثاني أن هناك هناك مضمرا مقدرا وهي على التفصيل فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وإن أخاف السبيل فقط ينفوا من الأرض وبناء على هذه القاعدة فالأول أرجح لأن الأصل عدم التقدير وهذه التقديرات, وهذه, وهذه التقديرات زيادة تحتاج إلى نص من كتاب أو يعني هذا أنا قلنا دلوقتي إن اسلوب الكلام العربي زي ما قلنا بيحافظ على وحدة النظم صحيح ما يشتتش السامع إن كل كلمة يقولها ينبني عليها فائدة فإذا تكلم ما يذكرش عما ينبغي أن يذكر ما يذكرش عما يكون ذكره حشو فهذا في كلام الفصحاء من العرب والقرآن أفصح ذلك وأبدا فإذا وجدنا من, من, من السياق أن المعنى المترتب بهذه المذكورات لا يستقيم لأي سبب من الأسباب لابد من تقدير من اقتراح من افتراض شيء وكأنه كان محزوف حتى يستقيم ذلك الايه زي إيه مثلا زي وسأل القرية واسأل القرية هنا لو أنا بصيت إيه المذكور اسال إيه القرية فين المسؤول القرية بل حد المذكور فقط حجد إن القرية والقرية إذا أطلقت مقصود بها واسأل العير فالمقصود اشياء لا يمكن أن تكون مسؤولة إلا على جهه التجاوز فيقولوا إيه عشان يستقيم هنا الكلام يستقيم المعنى يبقى لابد بقى من إن انا ألجأ للاستثناء ألجأ لهذا الشيء الاستثناء الطوارئ إيه الطوارئ اللي عندي في اللغة برضو في الفصاحة والبلاغه طوارئ اللي عندي إيه أن أقدر أقترح قدر لي عم محزوف اقترح لي وافترد لي ايه اللي ممكن يكون واسأل القرية واسال أهلها واسأل أهل القرية يبقى كان أصل الكلام مبني على قضية الفصاحة آيضا قضيه البلاغة أنك بهذه الكلمات المذكورات أردت أن توصل معنى لما تسمع المعنى ده في الحقيقة ان في إشكال عشان نضبط الإشكال ده ونصححه كان لابد من إيه محدش يقول إيه بقى طيب وحكاً لإيه اللي أدى الخلل الاصلي يعني إيه اللي يعمل لنا الإشكال يبقى اكيد ده قدح في الفصاح لا إما يكون قدح في الفهم ولذلك بعض أهل العلم ما كانش عندهم إشكال في هذا زي ما حنجد في المثال ده يبقى المستق... الكلام مستقيم والمعنى تام وفيش أي مشكلة ولا أي, أي إشكال بهذه المذكورات محتاجش معا إلى تقدير ولا افترض صديته مع النبي صلى الله عليه وسلم معايا يا أخوانا وأحيانا يكون إن ده من الفصحة والبلغة هو قضية التقدير يعني قضية التقدير لما نقولها طوارئ يعني خلاف الأصل استثناء لا يعني أنها خارجة عن الفصاحة والبلاغه وإن المقصود زي ما بنقول كده إذا حصل طروق لشيء أو لجوء إلى استثناء دون الأصل بل لذلك على تنبيه على قضية معينة انت تخيل كده إن ما جلناش في القرآن أي شيء مسكت عنه أي شيء محذوف أي شيء يمكن انا أقدر لو ما كده يبعلمنا يقينا ان كل التراث العربي اللي ممكن يأتي في ده كله كل ده مش له مش بلغة على الأقل مش فصاحة على الأقل وهذا فيه من العنت وفيه من الحرج وفيه من جعل اللغة جافة مفاجأة هذه المحسنات وهذه البلاغات وهذه البيانات الجميلة التي توصل المعنى فالقرآن ملئ بهذه الأسليب العربية حتى وإن كانت خلاف الأصل المفترض من أبني عليه زي ما بنقول مثلا الاصل الحقيقي الاصل الظاهر طب ليه انا ألجأ من تاويل الظاهر الى المحتمل المرجوح هذا على سبيل الطوارئ على سبيل اللجوء الى الاستثناء زي ما يجي واحد فصيح من الفصحاء يقول رايت اسدا يزأر في ساحه القتال يشهر سيفه فأنا أنا هنا دي هل دي مش فصحة وبلاغه دي فصحة وبلاغه ولكن من فصحته ألجأني إلى, إلى الطوارئ ألجأني إلى الاستثناء خرجني عن الأصل بس إخراجه عن الأصل ده مش إخراج عن الفصاحة والبلاغة لا ده إخراج من فصاحة إلى فصاحة أخرى عشان يديني ينبهني على معنى أنه وكانه مش قادر يوصف لي شجاعت هذا الإنسان وقوته وشجاعته وجرئته فملأش من الكائنات ما من الكلمات ما يعبره به فقال لك إيه بدل ما عبر عنه بوصف مش لاقي وصف هعبر عنه بالإيه بالصورة ودايما البيان بالصورة أقوى وأوضح من البيان بالإيه بالكلام لو جيت أوصف لك كيف يصلي فلان وعدت أقول لك كذا غير لما أقول لفلان أم صلي مضبوط فدايما الصورة أقوى وأوضح في البيان من من الكلمه فكأن الراجل ده أراد أن يجي أمان يدور فين الكلمة في المعجم العربي اللي دي للناس السامعين دول على قوة وجرئة وشجاعة هذا الإنسان ما وجدتش فأتب على إيه ده نحل بيسه صورة اللي ما يختلفش عليه اللي ما يختلفش على اثنين العائل الصغار لو شافه هيفهم المقصود مش هيفتح القاموس، فرح جايب بإيه رأيته أسدا مش ده يبقى فصحا يبقى أخصح من الأول وإن خرج عن عن الأصل إن خرج عن إلى من الأصل ألجأني إلى إن نفتح باب الطوارئ والاستثناء أرجو أن تكون يكون المعنى بفهم. ومن الأمثلة هنا بقى المثال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساء ده حد الحرابة وده من أشد الحدود التي أنزلها رب العالمين وهذه حرز للناس وحماية للعباد ودرء للفساد لا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ف... والإنسان نحن قلنا زمان إيه لما تيجي يجي الإعلام المضلل يروح مصور الراجل وهو بيتصلب أو بيتقطع إيده ورجله الناس كلها هيتتعاطف حتى, حتى المتدين هيتتعاطف أنا مش عارف حتى منظر طبعا مؤلم فما عايزينه يؤلم انت هو مقصوده إيه يعني إيه إيه للوحشية طبعا أنا عايزينه وحشية أنا لازم يبقى فيه وحشية انت وأنت كيف كيف تردعو هذا؟ وفي ناس ترضع بالقرآن وفي ناس لا ترضع إلا بالسلطان لازم كده لكن انت لو شفت ده بقى قبل ما يتمسك ويتاخد وهو قطع طريق ومسج الناس وقلبهم وغتصب النساء وأخذ الأموال وقتل وغير ذلك وجري ودول كانوا حجاج مثلا ما هو ده مصد تعريف تعريف المحارب ليه تعريف الصلاح ليه تعريف الصلاح مختلف في بعض الشروط لكن العلماء بيقولوا إيه إن يكون في أرض منقطعة يعني على عابر سبيل كده منقطع يعني إيه منقطع يعني لو زعقت واحد تستنجد ما تلاقيش زي أطراف البلد أحيانا يبقى ده في أوقات معينة يبقى بالصبح في نكده لكن بالليل ما فيش زي ما يقفوا على الطرقات مثلا يوقف على الطريق يقطع الطريق يجي واحد ماشي منفرد كده وموقفينه واخدين ضربينه واخدين سراق دين مصبوط كده يا إخواننا العرب قديمه قالت مثال جميل أولي قالت إيه القتل أنفى للقتل وعلى هذا المعنى اتفق العقلاء القتل أنفى للقتل وقال الله تعالى في عبارة إيه أوجز وأكثر اختصارا وأبلغ في القصاص حين في القصاص حين يعني لو جينا نرجح من جهة الإجاز جيبه قصص بس على كده وين دي قلت يعني ولكم ممكن تتشان لكن اللي يدلني على المعنى بدنها في القصاص حياة أيوم أوجاز وأبلغ القتلو أنفلق يمكن لما ابن القيم لي رسالة في التفرقة ما بين العبرتين المهم المقصود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود إني أنا ما قيش أنظر في هذا هذا هذا الحد يقولون في القرآن كما يقول هؤلاء الكفار للقرآن محشوا بالعنف خيل الولد الصغير ولا الشباب هم بيصلوا يقروا دي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أرض فتح أن يقتلوا أو يصلابوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلافهم أو فمن أرض خصوصا ان صورة صلابو دي عندي في الضمير الغربي صورة مستفشعة ليس صورة مستفشع عشان اللي أهبط على ها مستفشعة لان ده ده كان مخزون ثقافي قديم ده التاريخ ده صفحات التاريخ بالاجنده القديمه بتاعته الجبه كده طلعت تراب تجد ان تصفيه الحسابات يعني شيء عادي جدا انت لو جبت واحد يومين رميته في الاسم هنقول ده الطبيعي ده العادي لكن العادي بتاعهم ايه ان يتصلب في فوق بقى العادي ده فكلمه الصلب دي ده في الحقيقه ايه في الحقيقه في المخزون الغربي ويجي بقى يروح مخلي الصليب ده مركبها على عقيد، العق... يركب العقيده، بقيت العقيدة مصلوبة هي كمان مش قادر يتنجو عقائده فكره الديانه عندهم مصلوبة لا ومش يكره الصليب ما هو المفترض يكرهه يحبه يقدسه يبوسه ويبوسوا ويسجدوا له ويعلقوه غريب جدا شيء عجيب جدا فصار ان الصليب بقى بقى في عقده عقدة الصليب في الحقيقة ما يجد يقول لك هنا طيب يقول صلبه دي بفوت انبسط اشي انت تحب الصليب جبنا لك اهو الصليب هنا وانت تبص عشان تستبشر لكن هو ما مش ده المقصود انه ايشو في البشاعة والعنف كمية العنف تقطع الايادي والارجل زي ما ربهم حصل فيه هذا في الحقيقة ده شطر تجزئة الصور معايا أخوانا لكن المفترض ان أعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين وان ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بما الخلق ان ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل التشريع للمدينة الفاضلة التي لا توجد اللي هي في اساطير اليونان والإغريق ما فيش حاجة للمدينة الفاضلة دي لا مش موجود ده هي أنزله لتحكم مدنية مدنية دي فيها الحرام والنصاب والقاتل والمغتصب وفيها الشريف وفيها العفيف وغير ذلك بد القانون ده يحكم الكل فأنا أساس إن أنا أحكم بذلك يبقى بد لي من طريقتين طريقة القرآن وطريقة الايه السلطان الناس اللي عايز القرآن بس مش هينفع منفعش فيه شيشة إن انت تخاطب وحوار وبالمروءة والثقة وكلام زي وإن الفكرة بالفكرة وإن العقيدة بالعقيدة لا ينفعش كلام ده كلام كلام على المدينة الفضيلة لا يمكن أن يكون ولن يكون ولم يكن في يوم ما والناس اللي عايز السلطان فقط هذا برضو أمر إيه معلوم إن المتفق أنه لا يمكن لا لابد منهما إيه معا فربنا سبحانه تعبدنا في تلك الآية شوف الأيات دي إيه اللي بعدها إيه اللي بعد الأيات دي الا من تاب من إلا إلا من تاب من قبل أن تقدروا إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فعلاموا شوف هنا هنا الربط العجيب ما بين مواعظ القران وبين سيف وعقوبة السلطان شوف نقلك الى المغفره والرحمه وبعدها ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيل أشياء جميلة ونقلك من الدنيا وأحكامها والحدود والقطوة وغير ذلك ومعالجة الطائفة البعيدة أوي في جيوب المجتمع من السرق والمغتصبين طائفة عفنة ونقلك نقله عالية جدا جدا من ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى وإلى تحصيل التقوى وإلى بلوغ ذروة الإسلام بالإيه؟ بالجهاد في سبيل شيء جميل ثم نقلك مرة أخرى بعدها إلى حد السرقه ثم نقلك للكلام على ق... حي... التنويق ده هو بي... مش بيعاود على العنف لا ده بيخلي هذه الحدود لها قدسية زي بضبط الصالة زي ما الصالة لها شروط واركان ينبغي أن تحافظ عليها كذلك دماء الناس والمكلفين وأموالهم وأعراضهم لابد ان يكون لها هيه هي برضو قدسية واحترام إيه الاحترام ده بالشروط وإستفاء شروط وإستفاء الموانا يبقى الإنسان هو داخل الحد زي ما يكون داخل يبتغي إليه الوسيلة زي ما يكون هو بيقطع يد السارق زي ما يكون رايح جاية في سبيل الله زي ما يكون بيعالج قضيعة قضية عقضية زي ما بيصلي ربنا ويعيط حياة المسلم هذا المسج العجيب في الآية الوحيدة في الموضع الواحد بين كل هذه العناصر ده اللي بيطلع المتدين متوازن يعني مش التوازن ان انت اقعد ترانيم وتكلم باليوناني وانتشفام حاجة انت بتقول ايه مش ده مش ده ان انت تقول ان انت تقعد كل حياتك زي بالظبط ان الواحد كل حياته نصب سرقة واغتصابه وقطع طريق نفس الكلام في الناحية التانية ان حياته كلها لا يعرف شيئا عن الحياة لا ده حيمكن ولا ده حيمكن وانما التمكين لهذا المزيج مين اللي صنعه ربنا سبحانه وتعالى فيما أنزل من هذين اللحيين الكريمين هنا اختلف العلماء واختلف المذاهب الاربعه في الحقيقه في بيان حد الحرابه سبب اختلافهم في سبب لغوي وهو أو وما تفيده او لها دلالات لغويه دلالات بيانية أو من الحروف حروف المعاني لها دلالات فإذا حملت أحيانا الحرف على معنى يديني على على دلالة يديني معنى غير لو حملت على إيه فاكرين في القصة بتاعت الإلاء الآية بتاعت الإلاء من فاكره سؤال دعاء كأن نحترم نحترم الحرف ها من فاكر الإلاء آية الإلاء الآية إيه الإلاء ها الذين يقولون من نسائهم تربصوا اربعه ايه اشوف س فا. هنا ايه احنا قلنا ان الفاء من حروف المعاني فلازم اشوف ايه مدلولها في الموضع هنا مدلولها هنا في الموضع ده اختلف اهل العلم في جمهور على شيء والاحنف على شيء وخلاف قوي جدا. منهم هم على انه للترتيب الطبيعي العادي في السياق فبالتالي ده ياتي ورده ده كده فاء يبقى الفاء يكون بعد ال14 يبقى كل الخطاب ده هيكون بعد ال14 وبعد ال14 نقول له يا عم انا جعان ما ده يبقى ايه لسه مراته مظبوط احنا فاهموها ان ده لا مش كده لا ده ان هنا مش للترتيب في السياق وغير ذلك لا الفاء هنا ايه الفاء هنا دلت على ان اللي جاي بعدها داخل في اللي قبلها كانك حطيت نقطتين وفتحت قوس زي في قول الله تعالى عن على لسان نوح واستوت على الجدي وقيل بعد القول الظالمين ونادى نوح ربه فقال النداء هو نفس القول كانت الفاء دي تعني النداء نداء تفسيره قالتك فهذه الفاء تفسيريه كانما جاءت لتفسر ما كان قبله فيبقى اللي بعدها ضمن ايه اللي قبلها. هنا لو عملنا كده على مذهب الأحناف، يبقى الذين يقولون من نساء تربصوا أربعة أشهر، حط نقطتين فصل أربعة أشهر يحصل فيها إيه؟ اللي جايده. يبقى الفئ هيكون خلال الأربعة شهور. لو انقضت الأربعة شهور طالوقت على مذهب الأحناف، طالوقت. أنا ما على مذهب يقول لم تطلق. فشوف هنا الحرف دلني على إيه؟ على هذه القضية، على هذا الخلاف ليه؟ أنا فهمت الحرف زي نفس الكلام هنا أو أو هنا. برضو للتخيير والتنوع يعني عايز تعمل دعمل عايز تعمل دعمي عايز تعمل دعمل يبقى هذا بيخيارك تخيير مطلق تنوع يبقى مين ولليه الخطاب ده الكل كل متفق أن الخطاب هنا مش لأحد الرعية وانما المين دول الأمر للحاكم الحدود مش من شأن الأحد ولا الرعية الحدود مش من شأن الأحد والرعية وإنما الخطاب فيها لمجتمع وأمة الأمة دي ما تسماش مجتمع وأمة إلا يكون لها عناصر من أهم هذه العناصر إيه؟ ذلك يا أخوانا الحاكم مهم جدا كده. إن الناس تظل براحتها كده بدون حاكم وكل واحد يعلم مصلحته ها هذا شر من أن يولي الله عليه حاكما ظلم هل تستمعين المعنى ده؟ هذا المعنى لما أقوله أنا لكن قاله قالوا العلم منه شيخ الإسلام لتأمين ان الناس اللي ربنا عليهم حاكم ظالم يجلد ظهورهم ويأخذ اموالهم خير لهم ان يبقوا بدون حاكم وكل واحد يعمل اللي هو عايزه اصلي زي ما انا عايز واكل زي ما انا عايز وضم بدون حاكم بل اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جاهليه ومن مات مات ميته ايه جاهليه او ميته جاهلية. من مات وليس في رقبته بيعا مات ميته ايه جاهليه صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم فمهم جدا وجود نجود أولي الأمر رأس الأمر ولذلك لو خلى بقى وشغر الزمان إيه الإمام الجويني رحمه الله وتعالى لي كتاب ماتع بديع في هذا في السياسة الشرعية اسمه إيه غياث الأمم في التياس الظلم اسمه غياث وأحيانا بيقوله الغياثي الغياثي اسمه غياث الامم في التياث الظلم لما الزمان يفضى مفيش نعمل ايه فبيخاطبنا نعمل ايه نرجع بقى لاهل العلم نولي اهل العلم علينا ايه يبقى هو مولاة الامر لا بد من وجود سلطه لازم من وجود سلطه حتى وان كان ظالم فهو خير من ايه الناس بقى تعمل لان بظلمه ده مش بيجلس الظهرك بس لا ده في مصالح تانية بتحصد انت لا تدركها معايا يا اخوانا ناس بتخاف ناس بتعمل واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله ايه يعلمونه فهنا هذا الخطاب بيقول الامر طيب الخطاب ليهم اما تتخيروا يبقى اقول الامر وقال واحد محارب يعمل ايه عايز يقتله يقتله عايز يصلبه ويصلبه عايز عايزي قطعي ديري عايزيين في كل ده سواء بغض النظر عن الجنين أو إن تكون مش للتنقل للتخير لا للترتيب يعني إيه للترتيب تخيير مرتب يعني إيه ترخيير مرتب إيه اللي بها لازم أقدر له هنا حاجة وده مذهب الملكي لازم أقدر له هنا شيء لازم أقدر له شيء I have to say that قد is going في be in the subject of the Lord That I have to say that I have to say something What is يعني treatment? What is the treatment? The treatment of the Lord means That I say what? I have to kill I have to kill him I have to kill him No, not in the way They have إيه التقدير تفترضه؟ قال أن يقتلوا بانقس حال قتله أو يقتلوا يصلبوا حال القتل والغصب مثلا أو اقتصاب أو, أو لأخذ الأموال يعني لبلك والتصليب ده عقوبة إيه؟ أشد أو يصلبوا أو تقطع أيديهم لو كان أخذ ملبس أو اعتداء على جسد أو غير ذلك أو ينفوا من الأرض إذا كان ترويع واخذ مال فق مع تنويع هذه الجرائم بحسب تنويع جريمه المحارب يكون تنويع الايه أما اما المعنى الاول اللي فهمه اهل العلم ان ان الامام مخير يبقى التنويع هنا مطلق مش بحسب الجريمه وانما بحسب ما يختاره الامام معايا يا اخوانا وازال عند اهل العلم في هذه نعم ومن الأمثلة قولوا تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قال أبو حيان وقد ركب وجوها من الإعراب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه الذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدا وخبر لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أي يسلك أن يسلك به الإضمار أن يسلك به الإضمار والافتقار <تصفيق> <تصفيق> ذلك ليه؟ يا لي يا ذلك الكتاب لا ريب فيه اختلف أهل العلم على وجوه من الإعراب هو الإعراب اللي بيأثر في التفسير ولا التفسير بيأثر في الإعراب ممكن اثنين، لكن الأصل عندي إن التفسير هو الذي يعطيني الإعراب الصحيح لأن الإعراب مش هيعجز الإعراب لن يعجز لأنه يقول اعراب متعدده عند العرب لكن يهمني معنى التفسير وإحنا خدنا الكلام ده قبل كده واخدنا ممن قام بإعراب القرآن أو بتفسير القرآن على نحو نحوي فقط أو لغوي فقط وان ده خطأ يورثه او يفضي إلى الخطأ لكن لابد أن أفهم المعنى وفي ضوء المعنى إيه فبفرضنا ما لقتش فيلال المذكورات في ضوء المعنى الصحيح، عربي يناسب هنا التقدير بقى والإضمار والاقتراح فهنا إيه ذلك الكتاب لا ريب أبو حيان يقول أبو حيان صاحب كتاب بحر المحيط وهو رأس عالم إمام من أئمة اللغة والتفسير. يقول وقد ركبوا جم من العرب في قبل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولذين اختاروا منها. أن قوله ذلك الكتاب جملة فين المبتدا ذلك فين الخبر الكتاب بعد كده لا ريب فيه ما عادش فيها اشكال لكن لو جيت قلت ذلك وقفت وبدأت الجملة الكتاب لا ريب فيه ده فين المبتدا والخبر الكتاب مبتدا ولا ريب فيه ده اللي هيبقى الخبر مصبوط طب ذلك يبقى هنا مضطر ان انت تقدر شيء مظبوط ذلك الخبر ذلك الصدق ذلك ال... يبقى لابد ان تقد أن تقول ان في مضمر هنا شيء عشان يستقيم المعنى يبقى انت اعرضت شيء في الحقيقه عمل لي اشكال طب ما انا عندي اقتراح لا اشكال فيه ومش هضطر معاك انا انا أقدر ولا أقترح ولا أقول إن هنا إضمار ولا غير ذلك لأن الأصل عندي عدم الإضمار الأصل عندي عدم التقدير الأصل عندي عدم لافتقار الكلام المذكور إلى أمر مذكروش المتكلم احفظي ده الأصل عندي داي معايا يا أخوانا امتى ألجأ لكده؟ لو أنا ملائتش خيار غير ذلك. ما ماينفعش أقول ذلك الكتاب وقف فأعمل إيه؟ فخلاص بقى أنا مضطر أن أنا أقدر وقولي هنا في مضمر أفتقر إليه وقدره بكيت نعم يا نعم من الأمثلة من الأمثلة نعم تعالى، جواب إيه بيه اللي جواب هذا الكتاب الذي بين أيديكم لذلك تقرؤونه ده مقدمة القرآن ذلك الكتاب وذلك هنا اسم إشارة إيه البعيد البعيد المقصود بالبعيد إيه هل الكفار فبعيد أن أنت تأتوا بمثله بعيد عن تؤمنوا به لأن يشاء ربكم ولا بعيد بالنسبة للعامة للمؤمنين وغيرهم بعيد في المنزلة وعالي في المكانة كل ذلك ايه يبقى ذلك الكتاب هذا الكتاب مش اجابة ولا حاجة هل يمكن احنا نقول اجابة ممكن مش اجابة بقى هو اجابة سؤال بعض اهل العلم قرن ما بين سورة الفاتحة وايه وصورة البقية في تقول اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين هم تعلمون غير المغضوب عليهم على الضالين آمين اللهم استجب لنا فاستجاب الله لكم أين استجاب لكم ذلك, ذلك الكتاب, الكتاب هو ما ما نعم هو يمكن عمل إشكال حذف هو يعني لو قال ذلك هو الكتاب ماشي لكن هذا صحيح يصح ذلك الكتاب وإذا ذلك قال إيه جملة مستقبلين بها وخبر. وخبر. هل احتجنا فيها لأي عمل مش فيها لأي إضمار فجرى فيها على الأصل إحنا ما بنذكر هنا في قناة أنا أذكر دايماً دي أمثلة فين الراجح والمرجوع والصحيح ده مش مجاله لأن ومن الأمثلة قولوا تعالى وما أبرئ نفسي قيل هو من قول يوسف وقيل هو من قول امرأة العزيز والثاني هو الصواب ومن الأدلة المرجحة لذلك أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها الآن, الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول يادلي عليك يعني بس هو هنا بقى في الموضع صحيح حصل خلط ومن الأمثلة قوله تعالى وَمَبَلُو نَفْسِهِ نَصَاحِحُ وَمَبَلُو نَفْسِهِ لكن في الأول آه ذلك ليعلم أَنِّي لم أَخُونُهُ المقصود موضع الشاهد إيه فهنا نفس الكلام الذي ذكرناه لو قلنا أن يوسف عليه السلام يبقى محتاجين إضمار إيه الإضمار فسمع يوسف هذا فقال يوسف صح كده في شيء مسكوت عنه لابد أن أذكره الآن حتى يستقيم المعنى معايا جماعة الخير طيب هنا بنوف عند آخر إيه آخر فصل عندنا صح إله كليات القرآن طيب.